تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء وظلت أعناقهم لها خاطعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا, إلا كانوا عَنْهُ معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِن له والعزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون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 30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 من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففرت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين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 مبين ولزع يده فاذا هي بيضاء قَالَ الناظرين قال للملائحه حوله سَاحِرٌ هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه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 جئتم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حذاء لهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزة فرعون وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاسوف تعلمون لو قطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أجمعين.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 لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنضل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون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 بالعالمين، الله أكبر.